إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا ردت الأرض ردا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكنتم ازواجا ثلاثة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 وقليل من الْآخِرِينَ على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون لأكواب وأباريق وكأس من معين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 لا يسمعون فيها لغوا ولا تأتيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطنح منبود وظل ممدود وما ان مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرقوعه ان أنشأناهن ان شاء فدعنا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 وَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُونٌ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّ الضَّالِّينَ المكذبون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 أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أَمْ نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسروقين على أن نبدل أَمْثَالَكُمْ وننشئكم فِيمَا لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء ندعلناه حقاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون افرايتم الماء الذي تشربون أأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شدرتها أَمْ نحن المنشئون نحن دعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم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 بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بنغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين